ضيفا شيخنا محمد الغرنوط ليلقي علينا كلمة عنوان فضائل السحابة فوفقه الله وسدده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الليلة